يا نار الليل وهزيج الصباح اللي بنقابه يصحينا الى مني تذكرت الخوالي هدني بالحيل حنيني وانتثر دمعي على ذكرى ليالينا سلام الله على الماضي سلام الله على الماضي وذكر أيامنا والليل حيا لو لطوف دروب والخطوة بها تهوي على مركب هموم الوقت وين الموج يرمي عيش أقرى من المشاعر اصبح التمثيل رفاقي وينها بالله قلوا لي مراسيها رفاقي وينها بالله قلوا لي مراسيها سلام الله سلام الله سلام الله على الماضي وذكريا بلا سلام على الماضي على الماضي الصباح اللي سلام. سلام الله على الماضي. على الماضي سلام الله على الماضي. سلام الله على الماضي يا بنا والليل على ايش الندم والخوف يا عمري نذوق على الغرب ما ترحم <تصفيق> ومنه اللي واسينا خطاي اللي جمعت في داخل ضلوعي سيل أداري لوعة المشتاك والأشواك تكوينا أداري لوعة المشتاك والأشواك تكوينا سلام الله سلام الله سلام الله على الواطي تبقى الهواج عامره فينا وإذا عيت دروب الوقت ما ترحم من التنكيل أبد ما تختفينا مال أو ترجع ايادينا ما تختفينا أو ترجع أيدينا سلام الله سلام الله سلام الله على الماضي سلام الله على الماضي وذكر أيامنا والليل <تصفيق> وسعنا واللي الصباح اللي بأنقى سلام الله على الماضي وذكر أيامنا والليل كذا عشنا على الذكرى ولا نسمع لقال وقيل على وعد اللي قادة شيل أحلام ماضينا كذا وسط الحنايا شيل ونرحل دوم, ونرحل دوم ونتمنى عساه يعود ماضينا ونرحل دوم ونتمنى عساه يعود ماضينا سلام الله سلام الله سلام الله على سلام على الماضي وذكر أيامنا والليل سلام الله على الماضي وذكر أيامنا والليل وهذي جنص صباح اللي بأنغامة صحينا سلام الله على الماضي سلام الله على الماضي <تصفيق> وذكرى ايامنا <ودكرة> والليل <تصفيق> قدمت لكم هذه الانشطه من موقع شبكه ملامح